ي ق و ل الله جل وعلا في س و ر ة الانشقاق إ ذ ا السماء انشقت بمعنى انفطرت كما في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام قد مضى قوله جل وعلا اذا السماء انفطرت وقوله واذنت لربها وحقت الاذن هو الاستماع ومنه قوله تعالى عن الكفار أ ن ه م يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم قل هو أ ذ ن ويقولون هو أ ذ ن قل أ ذ ن خير لكم أ ي أ ن ه يستمع كل شيء يجيء اليه فقال الله قل هو أ ذ ن أ ذ ن خير لكم أ ي يستمع ما هو الخير ما فيه الخير لكم ومعنى هذا هذه ا ل آ ي ة أ ي أ ن ه ا استمعت إ ل ى أ م ر ربها و أ ص غ ت إ ل ي ه ثم انقادت له ط ا ئ ع ة م خ ت ا ر ة و أ ذ ن ت لربها وحقت فهي استمعت ل أ م ر ربها واطاعته في أمر فيما امرها به من الانشقاق وحقت أ ي حق لها أ ن تطيع أ م ر ربها ل أ ن ه ا مربوبه مخلوقه فهي حينئذ من هذا الوجه حق لها هذا ا ل أ م ر أ و بمعنى أ ن الله جعلها ح ق ي ق ة بهذا ا ل أ م ر أ ي بهذه ا ل ط ا ع ة و إ ذ ا ا ل أ ر ض مدت بمعنى بسطت كما يمد ا ل أ د ي م أ ي الجلد وحينئذ فلا يكون عليها بناء ولا جبال كما في قوله تعالى وترى الجبال أ قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أ م ت ا والقت ما فيها وتخلت أ ي أ ن ا ل أ ر ض في هذا اليوم تلقي ما في بطنها وما في ظهرها و أ ل ق ت ما فيها وتخلت أ ل ق ت ما فيها من ا ل أ م و ا ت و أ ل ق ت ما في باطنها من الكنوز وتخلت عن هذه عن هذا ا ل أ م ر الذي في باطنها والذي على ظاهرها ب أ م ن ربها كما قال واذنت لربها وحقت والكلام فيه كالكلام في ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ق ة يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ي انك أيها ا ل إ س ا ن ن إ كادح إ ل ى ربك كدحا أ ي سعي الكدح هو السعي في ل غ ة العرب السعي بكل جهد سواء كان هذا السعي في أ م و ر الخير أ و أ م و ر الشر ومنه فلان كادح ومنه ت س م ي ة المعهود ة عند الناس ا ل ط ب ق ة الكادحه ة فيا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك عامل وهذا العمل منتهاه إ ل ى ربك ل أ ن ه هو الذي يجازي بالعمل إ ن خيرا فخير و إ ن شرا فشر ي اي أ ه ا الإنسان أي جنس ا ل إ ن س ا ن المؤمن والكافر يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادح إ ل ى ربك كدحا فملاقيه الضمير هنا إ م ا أ ن ه يعود إ ل ى العمل أ ي فملاق هذا العمل تلقاه إ ن كان خيرا أ و شرا كما في آ ي ا ت ك ث ي ر ة أ و ملاقيه أ ي ملاقي ربك وحينئذ يجازيك ب أ م ل ك والتفسيران صحيحان فأنت ملاق عملك وملاق ربك ثم جاءت الفاء ا ل ت ف ر ي ع ي ة على هذا الملاقاه ف أ م ا من أ و ت ي كتابه بيمينه هذا هو حينئذ عند ح ا ل ة نشر الصحف ل أ ن من ا ل أ ح و ا ل التي تكون في هذا اليوم نشر صحف ا ل أ ع م ا ل التي دونت فيها ا ل أ ع م ا ل وهذه الصحف إ م ا هي تلقى إ ل ى ا ل إ ن س ا ن فحينئذ إ م ا أ ن ي أ خ ذ صحيفته بيمينه و إ م ا أ ن ي أ خ ذ ه ا بشماله أ و من وراء ظهره ف أ م ا المؤمنون الموحدون وقد أ خ ب ر الله عنهم في آ ي ا ت ك ث ي ر ة أ ن ه م ي أ خ ذ و ن كتبهم ب أ ي م ا ن ه م وفي هذه ا ل آ ي ة فاما من اوتي كتابه بيمينه وهو المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا هذا الحساب قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أ ن ه هو هو العرض ق ض ي ة العرض عليه معنى تقريره بذنوبه ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إ ن الله جل وعلا يجعل كنفه على أ ب د ه ويستره عن الناس ثم يقرره بذنبه فيقول أ م ا تذكر كذا وكذا أ م ا تذكر كذا وكذا فيتذكر هذا المؤمن ويظن أ ن ه قد هلك ثم يقول الله له قد غفرت لك و أ د خ ل ت ك ا ل ج ن ة يقول ابن القيم رحمه الله في ا ل ن و ن ي ة ويحاضر الرحمن واحدهم م ح ا ض ر ة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان فيقول ربي أ م ا م ن أنت أ بمغفرة فيقول ربي م فيقول انت م أ ن ب غ ف ر ة قدما ف إ ن ك واسع الغفران فيجيبه الرحمن م غ ف ر ة التي قد أ و ص ل ت ك إ ل ى المحل الداني فمن هذا علمنا أ ن الحساب هنا أ ن ه هو العرض ولهذا بكت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها حينما ق ر أ ت هذه ا ل آ ي ة فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ذلك ا ل ع ر ض من نوقش الحساب عذب بمعنى أ ن المؤمن لا يناقش في القليل, القليل و الكثير في الدقيق و الجليل إ ل ا ما يتعلق بحقوق العادميين ف إ ن النبي صلى الله عليه و سلم بين أ ن الدواوين ث ل ا ث ة ديوان لا يغفره الله وهو ديوان الشرك وديوان لا ي أ ب ا الله به وهو ديوان حقوقه بمعنى انه, إن إن أنه يغفرها إ ن شاء وديوان لا يغفر ما لم يحصل من صاحبه تحلل وهذه هي حقوق ا ل آ د م ي ي فسوف يحاسب حسابا يسيرا و يرجع ن ق ل إلى أهله ب م س و ر ر ا أن ي إ ل ى أ ه ل ه ليس في الدنيا و إ ن م ا في ا ل ج ن ة مسرورا فرحا بما ناله من م غ ف ر ة الله جل و علا والفوز بجنته سرورا لا يعادله سرور في الدنيا و أ م ا أ ه ل ه الذين ينقلب إ ل ي ه م فيحتمل والله اعلم أ ن ه م أ ه ل ه الذين سبقوه إ ل ى ا ل ج ن ة من الزوجات و ا ل أ و ل ا د والوالدين كما في قوله تعالى والذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم ب إ ي م ا ن الحقنا بهم ذريتهم وما أ ل ت ن ا ه م من عملهم من شيء ويحتمل أيضا أنهم أهله الذين أ ي ض ا أ ن ه م أ ه ل ه الذين اعدهم الله له من الحور العين والكل صحيح وينقلب إ ل ى أ ه ل ه مسرورا و أ م ا من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا جاءت آ ي ا ت ف أ م ا من اوتي كتابه بشماله كما في ا ل ح ا ق ة و أ ي ض ا في آ ي ا ت اخرى أ ن ه ا أ ض ا ف ت مسك الكتاب بالشمال في حق الكاهر وهنا جاءت بقوله و أ م ا من أ و ت ي كتابه وراء ظهره قد جمع بينهم بينهما أ ه ل العلم على أ ن ه ي أ خ ذ كتابه بشماله ولكنه على ص ف ة تكون شماله ي أ خ ذ بشماله من وراء ظهره حينئذ لا تعارض و إ ن م ا ذكر الله حالا في هذه ا ل آ ي ة وحالا أ خ ر ى في آ ي ة أ خ ر ى وهذا هو الكافر الذي ي أ خ ذ كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا الثبور هو الهلاك حينئذ يدعو على نفسه بالثبور والهلاك كما أ ن الكفار إ ذ ا مات لهم أ ح د قال يا و إ ل ه يا ثبوراه ومن ا ل أ ش ي ا ء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فهم على حالتهم التي كانوا عليها في الدنيا من التسخط ومن الجزع سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا أ ي أ ن ه يدخل نار جهنم م س ا ع ر ة ويقاسي حرها و لهيبها ويصلى سعيرا إ ن ه كان في أ ه ل ه مسرورا قد تقرر في علم الاصول أ ن إن إ ذ ا جاءت بالكسر ف إ ن ه ا ع ل ة لما قبلها لهذا قال المفسرون إ ن ا ل آ ي ة التي فيها ويصلى سعيرا انه كان في أ ه ل ه مسرورا من قبل أي في فرحا ي الدنيا ف متلذذا بالمشتهيات المحرمه متلذذا بركوب هواه وعدم طاعته لله ولرسوله فهو من هذه الحاله كانه مسرور سرورا ليس بحقيقه انما اخبر الله بحال من احوال السرور في الدنيا وهو سرور وهمي فهو حال الكافر حينئذ انه كان في اهله مسرورا وايضا عله اخرى انه ظن ان لن يحورا أ ي إ ن ه تيقن الظن هنا ايها اليقين أ ن ه تيقن أ ن ه لن يرجع إ ل ى ربه فيجازيه فهو متيقن بهذا فكان في دنياه, كان في دنياه مسرورا فرحا بما كان يعتقده من أ ن ه يتلذذ في هذه الدنيا و أ ن ه لا ي س أ ل ولا يؤمر ولا ينهى وهو على ترتب على اعتقاده هذا أ ن ه ظن أ ن ه لن يعود إ ل ى ربه و أ ن ه لن يبعث وهكذا ش أ ن الكفار الذين أ ن ك ر و ا ع ق ي د ة ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر بلى هذه في هذه ا ل آ ي ة م ث ب ت ة لما نفته قوله إ ن ه ك أ ن ه ظن ان لن يحور لن هنا ن ا ف ي ة في اعتقاده فجاء بقوله بلى ن ا ف ي ة لهذا الاعتقاد ولهذا المعنى أ ي بلى إ ن ن ف ت و أ ث ب ت ت أ ن ه سيعود وسيحور إ ل ى ربه وسيرجع إ ل ي ه يوم يبعث العباد بلى إ ن ربه كان به بصيرا بصيرا أ ي مستبصرا به عالما ب أ ح و ا ل ه قبل أ ن يخلق فكيف بعد أ ن خلق عالما به و ب أ ح و ا ل ه محيطا بسرائره وظواهره بلى ان ربه كان به بصيرا ثم قال الله فلا أ ق س م بالشفق أ ي أ ق س م الله بالشفق والشفق هنا على جمهوري المف... على قول جمهور المفسرين هو الحمره التي تكون في ا ل أ ف ق بعد غروب الشمس إ ل ى قبل إلى قبل دخول ص ل ا ة العشاء لهذا ف إ ن وقت المغرب ما لم يق بالشفق فلا أ ق س م بالشفق والليل وما وسق اي الليل بظلمته وما وسق أي وما جمعا وظم وما حوى ولف من المخلوقات التي تجتمع فيه أ و تجتمع إ ل ى م أ و ا ه ا فيه ف إ ن ش أ ن الليل أ ن كل جنس يجتمع مع جنسه فالزوج يجتمع مع زوجه و أ ه ل ه و ا ل د ا ب ة تجتمع مع صغارها في م أ و ا ه ا والبهائم تجتمع مع بعضها في م أ و ا ه ا أ ي ض ا ومنها ه ك كل ذ ا خ ل و ق حتى إ النجوم لا الليل ا إلى و م تغيب في آخر أ متسمعة ايضا كل خلق فقوله ل ل و ا ل وما وسق ومنه ما جمع أي أ ي وما وسق من الشرور ما جمع ف إ ن الليل آ ا د ة يجمع شرور المخلوقات كالحيات ونحوها واللصوص من بني آدم ل ه ذ ادم قال أ ح ه إ ن هذا الليل قد غسق, قد غسق واشتكيت الهم و ا ل أ ر ق والليل وما وسق والقمر إ ذ ا اتسق القمر قدره الله منازل يعلمها كل من ينظر إ ل ي ه نظر عيان فانه يكون ضعيفا ثم ي ب د أ في الكبر حتى يكتمل ويجتمع فالمراد هنا إ ذ ا اتسق أ ي إ ذ ا اجتمع و هي الليالي البيض ل ي ل ة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي التي ندب النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى صيامها والقمر إ ذ ا اتسق لتركبن طبقا عن طبق في هذه ا ل آ ي ة ق ر ا ء ة لتركبن فيكون الخطا متوجه م إ ل ى نبينا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومعنى هذا أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سيركب طبقا بعد طبق أ ي ح ا ل ة بعد ح ا ل ة هذا الخطا متوجه م له و في م ك ة و أ ن الله يخبره ب أ ن ك ستركب في دعوتك ح ا ل ة بعد ح ا ل ة ش د ة بعد ش د ة حتى ي أ ت ي الله بعد هذه الشدائد ح ا ل ة من اليسر ومن نشر ا ل د ع و ة ومن دخول الناس في دين الله أ ف و ا ج ا وهذا تفسير ا ل حق ل أ ن ه قد وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم و أ م ا في ا ل ق ر ا ء ة ا ل ث ا ن ي ة فهو خطاب لجميع من يصلح له الخطاب والمعنى لتركبن طبقا عن طبق أ ي ت ر ك ب ن ايها الخلائق طبقا عن طبق ح ا ل بعد حاله إنسان ي أ ت ي إ ل ى هذه الدنيا صغير رضيع ثم يشب ثم يكون بالغا ثم يكون قد اشتد أ ز ر ه ثم يكون شيخا ثم يكون هرما وهكذا يركب طبقا يوم فقير ويوم غني يوم في ح ا ل ة العسر ويوم في ح ا ل ة ا ل ش د ة وهكذا حال بعد حال حتى ي أ ت ي الله ب ا ل أ ج ل ثم يكون على أ ح و ا ل بعد ذلك حال الدار البرزخ وما فيها من نعيم أ و عذاب ثم بعد هذه الحال حال ا ل آ خ ر ة الدار الاخره وما يقدمها من شدائد يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ه و ا ل ه ا وهكذا هو في حال بعد حال حتى يكون مستقره إ م ا إ ل ى ج ن ة و إ م ا إ ل ى نار لتركبن طبقا عن طبق ثم نعى الله على الكفار منكرا عليهم موبخا لهم فما لهم ما, ما بين الله في كتابه من الحجج ومن البراهين ا ل س ا ط ع ة ا ل د ا ع ي ة إ ل ى ا ل إ ي م ا ن بالله جل وعلا وتوحيده وطاعه رسله مع هذه ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للناس ليذكروا صرف الله لهم من أ ن و ا ع الوعيد من أ ن و ا ع الزجر من أ ن و ا ع البشارات فقال فما لهم لا يؤمنون أ ي لا يؤمنون بهذا الدين لا يؤمنون بهذا النبي لا يصدقون به ل أ ن ا ل إ ي م ا ن في مقتضى ل غ ة العرب هو التصديق فما لهم لا يؤمنون و إ ذ ا قرئ عليهم ا ل ق ر آ ن لا يسجدون اي أ ن هذا ا ل ق ر آ ن إ ذ ا قرئ على هؤلاء الكفار من كفار قريش لا يسجدون أ ي لا يخضعون ولا يذلون لخالقهم ومنه أ ي ض ا لا يصلون ولا يطيعون الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا في اعتقاد ولا في عمل من هذه ا ل آ ي ة نعلم أ ن الكفار مخاطبون بفروع ا ل ش ر ي ع ة وهذه م س أ ل ة اختلف أ ه ل ا ل أ ص و ل فيها على ث ل ا ث ة أ ق و ا ل والقول الصحيح أ ن ه م مخاطبون بفروع ا ل ش ر ي ع ة بمعنى انهم يعذبون بكفرهم وشركهم و أ ي ض ا يعذبون ز ي ا د ة على ذلك بتركهم ل ل أ ع م ا ل التي د ا خ ل ة في مسمى ا ل إ ي م ا ن ومن هنا قال الله جل وعلا في وهذا ما يدل عليه أ و ا خ ر ص و ر ة يا أ ي ه ا المدثر ف إ ن ه ا و ا ض ح ة في أ ن الله عاقبهم بتركهم ل ل ص ل ا ة و ل ل آ م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة و أ ي ض ا من هذه ا ل آ ي ة ن أ خ ذ عظم ش أ ن ا ل ص ل ا ة و أ ن تاركها في خ ض ر ل أ ن الله خاطب الكفار بقوله و إ ذ ا ق ر ئ عليهم ا ل ق ر آ ن لا يسجدون ومن أ و ج ه أ و أ و ج ه المعاني للسجود ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا كان الله ناى على الكفار أ ن ه م لا يصلون فكيف بالمؤمنين ق ض ي ة ترك ا ل ص ل ا ة م ع ل و م ة إ ن شاء الله لدى الجميع إ ن م ا الواجب أ ن من ر أ ى إ ن س ا ن ا لا يصلي ف إ ن ه يجب عليه وجوبا عينيا أ ن يتجه إ ل ي ه ب ا ل ن ص ي ح ة ب ا ل أ س ل و ب الحسن بالرفق ب ا ل م و ع ظ ة لعل الله أ ن يهديه بسبب هذه ا ل ن ص ي ح ة ف إ ن اهتدى فالحمد لله و إ ن لم يهتد ي ف إ ن ه يجب أ ن يرفع في أ م ر ه إ ل ى من يمكن أ ن يقيم حاله فمن أولي من أ ه ل ه أ و من أ و ل ي ا ل أ م ر ه ذ ا ش أ ن المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة أ م ا أ ن يقيم ا ل إ ن س ا ن شرع الله في نفسه ولا يهتم ب أ م ر إ خ و ا ن ه ف إ ن هذا ليس من ش أ ن المؤمنين وليس من منهج الموحدين و أ ي ض ا من هذه ا ل آ ي ة أ خ ذ ج م ا ع ة من أ ه ل العلم إ ل ى أ ن سجود ا ل ت ل ا و ة أ ن ه واجب هذه م س أ ل ة اختلف فيها أ ه ل العلم ولهم قولان في هذا قول يقول إ ن القارئ إ ذ ا ق ر أ آ ي ة س ج د ة ف إ ن ه يجب عليه أ ن يسجد و إ ل ى هذا ذهب الحنفية وذهب ا ا ت تيمية ي ر شخ الإسلام بن و الجمهور إ ل ى أ ن ه مستحب و أ ن ه س ن ة و ا ل أ ح ا د ي ث على كل حال ظ ا ه ر ة في أ ن ه س ن ة م ؤ ك د ة و أ ن ه م ت أ ك د في حق المؤمن ف إ ن الشيطان إ ذ ا سجد اعتزل ب ن آدم يبكي يقول يا و إ ل ه أ ع م ر ا بن ع ادم أ ن يسجد فسجد و أ م ر ت أ ن أ س ج د فلم أ س ج د ولكن الصارف للوجوب هو أ ن عمر رضي الله عنه في محضر من ا ل ص ح ا ب ة ق ر أ آ ي ة ا ل س ج د ة فسجد في ج م ع ة ثم في ا ل ج م ع ة ا ل أ خ ر ى ق ر أ ه ا فلم يسجد فتهيا الناس للسجود فقال إ ن ه ا ليست ع ز ي م ة و إ ن الله لم يكتبها علينا إ ل ا أ ن نشاء ووافقه ا ل ص ح ا ب ة على هذا فكان هذا دليل على صرف الوجوب عن حقيقته إ ل ى الندب على كل حال فالمؤمن لا يفوت شيئا من فضل الله عليه وعلى بمثل هذا العمل الذي لا ي س ت ق ر ق من انسان و إ ل ا و ق ت ي س ي ر وبهذه ا ل م ن ا س ب ة فقد اختلف أ ه ل العلم في سجود ا ل ت ل ا و ة هل هو صلاه فيشترط له ما يشترط ل ل ص ل ا ة أ م أ ن ه يسجد ا ل إ ن س ا ن بدون شروط ولا تقيدات ي بمعنى انه يسجد ولو كان على غير طهاره او ولو كان متجها إ ل ى القبله فالصحيح من حيث الدليل انه لا يشترط له طهاره فلو كان الانسان حافظا فيقرا من قلبه وليس بمتطهر الطهاره الصغرى فانه يسجد ولو كان على غير طهاره أ و لو كان متوجها إ ل ى غير ا ل ق ب ل ة إ ل ا أ ن ا ل أ ك م ل و ا ل أ ف ض ل أ ن يكون على ط ه ا ر ة و على... أ آه... ن يكون متجها إ ل ى ا ل ق ب ل ة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان, يحب أن يذك... أن يذك... كان لا يحب أ ن يذكر الله إ ل ا وهو على ط ه ا ر ة و أ م ا ك ي ف ي ة هذا السجود فان الصحيح فيه أ ن ا ل إ ن س ا ن ي س ت د بدون تكبير سواء في الرفع او في ا ل خ ف و أ ن ه لا تشهد فيه ولا سلام هذا هو مقتضى ا ل أ د ل ة قد قال ا ل ح ن ا ب ل ة وغيره من الفقهاء إ ن ه ص ل ا ة و أ ن ه يشترط له التكبير في ا ل خ ف وفي الرفع وأنه يشترط له السلام والتشهد ولكن هذا خلاف ما دل عليه الدليل و إ ذ ا قري عليهم ا ل ق ر آ ن لا يسجدون اما المستمع ه و الذي يستمع إ ل ى إ ن س ا ن ف إ ن ه إ ذ ا كان قاصدا الاستماع وما يسمى بالمستمع فانه يشرع له أ ن يسجد إ اذا سجد إمامه إذا سجد القارئ ف إ ن سجد ولو بدون قراءة بدون سجود القارئ فلا حرج في هذا ولا ب أ س لعموم ا ل أ د ل ة أ م ا إ ذ ا كان سامعا غير قاصدا للاستماع بمعنى أ ن ه يسير في طريق أ و أنه بعيد ولكنه في حال جلوسه قد سمع إ ن س ا ن ا ي ق ر أ آ ي ة سجود ف إ ن هذا عند الفقهاء لا يشرا له السجود وما هذا فلو سجد ف إ ن ه لا حرج في هذا لعدم الدليل الذي ينهاه عن ذلك ل أ ن ه في حق في حق نفسه مستمع و إ ذ ا قرئ عليهم ا ل ق ر آ ن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون بين الله حال الكفار و أ ن ه م يكذبون بهذا ا ل ق ر آ ن وبنبيه هذا ا ل ق ر آ ن بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن ه م هذا ش أ ن ه م في الدنيا ب ل ا ل ذ ي ن كفروا يكذبون والله أ ع ل م بما يوعون أ ي أ ع ل م بما يكتمون في سرائرهم من الوعاء ك أ ن القلب وعاء لما يسرونه من نفاق ومن أ ع م ا ل ق ل ب ي ة والله أ ع ل م بما يوعون فبشرهم بعذاب أ ل ي م ا ل أ ص ل في ا ل ب ش ا ر ة أ ن ه ا تكون في ا ل أ م و ر الخيره لكنه لكن الله جل وعلا جاء ب ا ل ب ش ا ر ة في هذا الموضع تحكما بهم تحكما بالكفار و إ ذ ا ق ه لهم من العذاب الحسي ل أ ن الله ك أ ن ه يقول هذه بشارتهم كما أ ن المؤمنين الموحدين الطائعين بشارتهم الفوز العظيم وهو الفوز ب ج ن ة رب العالمين فبشرهم بعذاب اليم إ ل ا هنا استثناء م ق ط ع بمعنى لكن لكن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم أ ج ر غير ممنون لهم أ ج ر وهو الذي أ ع د ه الله لهم من جنته غير مقطوع الممنون المقطوع كما في س و ر ة والتين و ي أ ت ي أ ي ض ا غير منقوص كما في قوله تعالى في س و ر ة هود عطاء غير مجذوذ أ ي غير م خ ط و ع ومن هذه ا ل آ ي ة أ خ ذ جمهور أ ه ل العلم من السلف والخلف إ ل ى أ ن ا ل إ ي م ا ن يدخل في م س م ى العمل ولهذا في تعريفهم ل ل إ ي م ا ن أ ن ه تصديق بالجنان وعمل ب ا ل أ ر ك ا ن و إ ق ر ا ر باللسان و أ م ا الحنفي ة فيما نسب إ ل ي ه م و أ ب و منصور لما تريد ف إ ن ه م ذهبوا إ ل ى أ ن ه ليس من ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن ولهذا ا ل إ ي م ا ن عندهم تصديق بالجنان, بالجنان واقرار ت ص ي ق ب ل ج ن ن ا و إ باللسان و أ م ا أ ه ل ا ل ب د ا ء فقد زلوا في هذه ا ل ق ض ي ة وذهبت ا ل ك ر ا م ي ة الى ان ا ل إ ي م ا ن هو ا ل إ ق ر ا ر باللسان وعند أ و ل ئ ك المبتدئه المنافقون مؤمنون ل أ ن ه م أ ق ر و ا ب أ ل س ن ت ه م أ ن ه م مؤمنون و أ م ا ا ل ج ه م ي ة هم شر أ ه ل ا ل ب د ا ء ف إ ن ا ل إ ي م ا ن عندهم هو ا ل م ع ر ف ة بالقلب وهؤلاء يقولون على هذا القول إ ن فرعون مؤمن ل أ ن ه عرف ربه لقد علمت ما أ ن ز ل هؤلاء إ ل ا رب السماوات و ا ل أ ر ض ب ص ا ئ ر و أ ي ض ا إ ب ل ي س عرف ربه قال ربي بما أ غ و ي ت ن ي فهذا قول قبيح له إ ل ى أ ش د القبح و أ ي ض ا قول من قال إ ق ر ا ر باللسان وأما قول مرجئه الفقهاء فهو قول مخالف ل ل أ د ل ة ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد اليمن قال لهم ا ل إ ي م ا ن فقال أ ن تقيموا ا ل ص ل ا ة وتؤتوا الزكاه و ت ؤ د و ا الخمس ف أ ف ا د ه م ب أ ن ا ل إ ي م ا ن عمل و أ ي ض ا في قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل إ ي م ا ن بضع وسبعون ش ع ب ة أ ع ل ا ه ا قول لا إ ل ه إ ل ا الله أ د ن ا ه ا ا م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المؤمنون أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م خلقا قوله قال والسلام في أوصاف المؤمنين من الإيمان أي التواضع في اللباس والمظهر تواضعا وسلم عليه الصلاة المؤمنين البذاذة الإيمان اللباس لا يصل إلى حد الإذلال أيضا من الإيمان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل مع في أي في أيضا من من أن حد يحب أ ن يكون نعله حسنا وثوبه حسن قال إ ن الله جميل يحب الجمال لكن المراد التفاخر في هذا ا ل ش أ ن والخيلاء والنظر إ ل ى معطفيه و إ ل ى نعاله و إ ل ى ش أ ن بدنه فقط الحاصل أ ن مسمى ا ل إ ي م ا ن يدخل فيه العمل ولهذا ف إ ن من ح ق ا ق ه عند أهل السنة والجماعة السنة أهل أ ن ه يزيد ب ا ل ط ا ع ة و أ ن ه ينقص ب ا ل م ع ص ي ة